فآدم منوحهم وآب إبراهيم وآب عمران على العالمين ذرية من بعض وآب من بعض وبلغ شميع عليم إذ قالت عمران عمران رب إني لذوت لك ما في بطني محررا كما انت السميع العليم فلما وضعتها طالت امبي وانما ما كان الله اعلم بما وضعت وليس الذكر كالن فتقبلها ربها بقول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفنها ذلك دعا زكايا ربه قال ربي أبني لذلك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الله يبشرك بيحياء مصدقا بكلمة من الله وسيدا وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال ربي أن لا يكونني منام وقد ذنى وليم جبط الله قال كذلك الله Can can was that best light